يقول كيف يكون التسبيح دبرة كل صلاة بعقد الأنامل مرة معنا حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده وجاء في بعض الروايات بيمينه وعقد التسبيح أن يعقد أصابع يده أن يعقد أصابع, أصابع يده ففي العقد الأولى يكون خمس وفي اطلاقها خمس فهذه عشر ويستمر على ذلك وإذا احتاج إلى ضبط العدد بأصابع يده اليسرى فيكون التسبيح بيمينه ويضبط العشرات بيده اليسرى وهي مسألة سهلة ويسيرة هذا يقول متى يكون الاعتداء في الدعاء متى يكون الاعتداء في في الدعاء الاعتداء في الدعاء أولا جاء التحذير منه في القرآن وجاء أيضا التحذير منه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أما في القرآن ففي قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وفي السنة قال عليه الصلاة والسلام سيأتي أقوام من أمة يعتدون في الدعاء والطهور والاعتداء في الدعاء يتناول أمورا كثيرة. ويضبط ذلك مخالفة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من دعاء وتذلل وسؤال وطلب لله تبارك وتعالى وأعظم العدوان في الدعاء أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى ومن أيضا العدوان في الدعاء ممارسة البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى باسم الدعاء وعبادة الله تبارك وتعالى يقول يوم الجمعة تتزايد الجموع للصلاة في هذا المسجد وبين العمودين وبين العمودين أربعة صفوف وهي العلامات الموجودة على السجاد وألاحظ لكثرة المصلين تكون خمسة صفوف فهل هناك خطأ في هذا على كل حال إقامة الصفوف وتسويتها وضبطها كل ذلك من تمام الصلاة وكان عليه الصلاة والسلام إذا اقيمت الصلاة سوى الصفوف وامر بتسويتها وإقامتها وتعديلها وايضا مراعاة عدم إيداء الناس من الأمور المطلوبة احيانا لما يشتد الزحام ويكون في مؤخرة المسجد أو في جوانب منه ساعة تجد بعض الناس ينشئ صفا هو عشرة أو أقل أو أكثر ينشئ صفا بين الصفين لا يتسع لصف فيكون بهذه الطريقة هذا المصلين هذا من أمامه وآذا من خلفه وفي مثل هذا الحال لا ينبغي المسلم أن يفعل ذلك بل يدع الصفوف المتقدمة ويذهب إلى أماكن خلفية أو في الساحات التي خارج المسجد ويصلي دون أن يكون مؤذيا للمصلين هذا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العالي العلى ذهب أهل الدثوري بالأجور إلى آخر الحديث فقال صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون خادبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين فكيف يكون ذلك السنة في ذلك أن تسبح ثلاثا وثلاثين فإذا انتهيت تحمد ثلاثا وثلاثين وإذا انتهيت تكبر ثلاثا وثلاثين ثم تقول تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك الرحمن الحمد على كل شيء قدير.